بسم الله الرحمن الرحيم طه ميم ميم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بن حط قوم يؤمنون فَرَعَى عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَةً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ انم نعل الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم ورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامانه وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فالتقطه ان فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهام ما لو جنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك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 وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُم مَّا لَأَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 وَاكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَانِ مِنْ شِيَعَتِهِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك ناون مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قائم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 قالتا لنا نسي حتى يصدر الريح وابونا شيخ كبير فسالهما ثم تولى الى الظل فقال رد اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء ان قالت ان ابي يدك ان ابي يدك يجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء وهو قص عليهم قصصا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احدى هنا يا ابتي استاجر ان خير من استاجرن قوي امين قال انني اريد ان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 أَنَسْتُنَارٌ عَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنَ النَّارِ عَلَلَّكُمْ تَصْطَنُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَمْكَنَ صَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْنُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ عِظْمٌ إِلَيْكَ جَنَاحٌ كَمِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ انهم كانوا قوما فاسقين قال رب انني قتلته منهم نفسه فاخاف ان يقتلون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 قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سوطا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات ذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكن له عاقبة الذار إنه لا يفلح الظالم وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِيَ هَاهُنَا مَنْعًا عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَظِيمًا اطَّلِعُوا إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا مِّن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ مِن بَعْدِنَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَذْكُرُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتُوا مِن نَّذِيرٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمُ النَّذِيرُ مِنْ, من قَبْلِ كَلَّا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا فَأْتِنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِع آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ حَقٌّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّا أُوتِينا مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قالوا سحران تظاهروا قلنا انا بكل كافرن قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعوه ان كنتم صادقين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 دينهم مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صدروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه مما رزقناهم ينفقون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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَا كُنَّا تَحَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ سَنَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ يوجب الىه سنرى كل شيء الرزقا من عندنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها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 أَفَمَن وَعَدَ الْحَسَنَ فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ حق قاليهم من قون ربنا انا الذين اروينا ارويناهم كما روينا تبرئنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيندوا شركا فَدَعَوْهم فَلَمْ يَسْتَجِيبوا لَهُمْ وَرَأَوْا عَدَاءَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ ساءنون فاما من تاب آمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم غيره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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليله سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضيا افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمد هُن لَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ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 فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعالِمٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ مِنَ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَنَافِثَهُ لَهُ بِلَنْصَ بَطِئُونَ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ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 أولئك الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ ناظر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 ادَ شُطْرَ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْلَكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا أفضل ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون الذي فرض عليك القرآن لرا ندك الى ما اد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان ينقذ كِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعن الله الى الاخر لا اله الا هو كل شيء علكن الا وجهه له الحكم واليه ترجع